leil kulilil kulil النشر والتوزيع مؤسسة كليم الحسين الفاطمية <تصفيق> صار نايف في النار والحبل المطروح ما يفيد النار والحبل المطروح قلبي قلبي كل جروح قلبي كل جروح نايف في النار والحبل المطروح ما يفيد النار والحبل المطروح قلبي كل جروح قلبي il che lei il متى تظهر قول خاف حزني يطول يمتى تظهر قول خاف حزني يطول والله مو معقول والله والله مو معقول مولانا زينسانه ويدمع الاحزان التوزيع والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي كلمات والهان واداء الرادود الحسيني المبدع حسين العربي التصوير والمونتاج فاضل المياحي النشر والتوزيع مؤسسه كليم الحسين الفاطميه